استوفر ت لهم أم لم تستوفر لهم ليغفر الله لهم إن الله لا يهدي قوم الفاسقين هم الذين يقولون لا توافقوا على من عند رسول الله حتى يا فض و لله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إرجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل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 117. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 118. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى